بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون اقترب للناس حسابهم في غفله معرضون ما ياتي من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه يلعبون لا يَنقُلُبُ قُلُوبُهُم وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَنُّمُا أَنَّهُمْ مُخَفَّوْنَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَبَكْتَهُونَ السِّحْرَ أَن تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَالسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم. بل قالوا أضعاث أحنام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا أفهم يؤمنون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 فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كنا وَنُوا يوإلَنا كَُّ ظَالِمِين فمَا زَلََةٍ كَدَعْوَم فَمَا زَلٍَكَدَعْوى وَمْبحَ جَعََّ وَمْ حَصيدًا خَامِدِين وَمَا خَلَقْن السماء أَو الأأَغْمَ وَمَا بَيْن وَمَا لو أردنا أن نتخذ لهوا نتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقرب بالحق على الباطن فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما وَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخِصّونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ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 قَالُوا وَهُمْ يَسْنُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِي آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَٰذَا ذِكْرٌ مَّن مَّعِي وَذِكْرٌ مِّن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فهم وما أرسلنا من قبلك من إِلَّا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون, بل عباد مكرمون لا يَسْبِقُونَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ومن يقول منهم إني إله نجزي جهنم فذلك نجزي جهنم كما كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت تارا ففدقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض غواسيا تميد بهم وجعلنا فيها بجاجا سغلا لعلهم يتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنار والشمس والقمر كل في بلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئمت فهم الخالدون. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَةِ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوتِ كل نفس ذائقه موت ونبلكم ونبلكم بالشر والخير بثنا والاينا ترجعون واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا هذا الذي يذكر الهاتكم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 وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْحِسَابِ لَيَكْفَرُنَّ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ لَو يَعْلَمُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَشَفَّعُوا بَلْ تَأْتِينَهُمْ بَعْدَ ثَنَا فَتَبَهَّتُهُمْ بَلْ تَأْتِينَهُمْ بَعْدَ ثَنَا فَتَبَهَّتُهُمْ بَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا وَلَقَدْ ذُسْنُ زِبْرِ عُسْلِينٍ مِنْ قَبْلُ كَفَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِن يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ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 أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذرتم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء قل إنما أنذرتم ف وَنَا يَسْمَعُ الصمُ الدُعَ عِذَا مَا يذَرُون وَلَ إَِّسلَةُم نَفَة مِنَذاَا بِغَبِّكَ نَ يَقَّ ييا وَلَنا لا يَقولُ النَّ يَا وَإلَنَا إِا كُا ظَادِمِين وَنبَعُ مَوازين القِصْطَن يومِ القِهام ونضع الموازين القسطا يوم القيامه ونضع الموازين القسطا يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل ان اثيناه وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ظَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نفس شيئا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرون وأنا على مِنَ من الشاهدين وتالله لأكيد أن أصناءكم بعد أن تغلوا مدبرين فاجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن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 شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حركوا وانصوا آلهتكم إن كنتم فاعلي قلنا يا أهل رادهم وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا وارادوا به كيدا فجعلناهم الاقصى ونجيناهم ونوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لهم اسحاق ويعقوب نافلا وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وإقام الصلاة, وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم مجموعة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 وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَبَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَتَفَهَّمْنَا لِسَانَهُ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعْدَهُ دَاوُدُ وَجِبَالًا نُسَبِّحُ لَهُ وَالطَّيْرَ كُلَّهَا فَاعِلَةً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 آمَنَ الشَّيَاطِينُ مَن يَبُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَكَّ شَفَنَا مَا بِهِ مِنْ ضَرّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَكَّ شَفَنَا مَا بِهِ مِنْ ضَرّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِثْلُهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عندنا وَيسْمَاعلَ وَإِدرسَ وَدَن كِفْنكُُّوم مِ الصَّابِرين وَأَنخَلنَّهُم في رَحْمَتِنا وَدْ قَلنَّم في رَقْمَتنا إِهُ مِن الصَّالِح وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك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 وَوزكّ إند وَهُ وَن تذرني فد وَذكّ إذا هُ رنا تذرني فرد وَ دخيوارث فس جنلَ وَبنلَ يحييا وأصنقنالَ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون نارغبا ورهبا ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجنا ففخنا فيها من روحنا فَنَفَقْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وأنا ربكم وَتَقَ الطَّع أَملُم بَيْنَهُم كُنّ لِلَنَا راجع فَمَن يَعْعملَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤمنِنُهم فَلَا كُبْرَانَ لِكعير فمَن يَعْعملَل مِنَ الصَّانحاتِ وَهُو مُؤْمنِنُهم فَلَا كُفْرانَ للِع فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق وقت رمى بالوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا وقت رمى الحق فَإِذَا أَغْشِيَتْ سَاخِصَةٌ أَبْصَارَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّا لَقَذَفْنَا فِي قُلُوبِهِمُ النَّفَسَ فِي غَفْلَتِهِمْ مِنْ هَذَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا اصحاب جهنم أنت ما انتم لها وارذون لو كانا اولى الهاث لما وردوها وكن فيها خالدون لهم فيها ذبير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوا وَكُنُّوا فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لهم من الذين ان الذين سبقت لهم من الحسن اولئك عنها مبعدون ان الذين من الحسن اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم في ما استغث انقصهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر لا يحزنهم مل فزع وَتَتَنَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تَصْعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عنا لا يسمعون حسيثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يسمعون حسيثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر لا يحزنهم الفزع الاكبر وَتَنَقَّلُ مِنَ هذا هَذَا يَوْمُهُ الَّذِي هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نُطْوَ السَّمَاءَ يَوْمَ نُطْوَ كما بدأنا أول خلق نعيد كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين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 إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنَّ أَمْرِي لَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ جِرِّلَ عَنْهُ فِتْنَةٌ فَهُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ وَرَبُّنَا على الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ